शैशव लमन करमेर कोई लगे मानव समाज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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم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 الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بِهَا من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها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 يَأْتِي لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل, ثم جعل على كل جبل منهن جزآ ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله أعلم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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عكم ورحمة الله السسلام عكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكب الله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 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَ النَّفَقَةِ وَلَا اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا والله غني حليم يَا أَُّهَاَّينَ آمَلوا لاَا تُبطِلوا صَدَقاتِكُ بِالْمَِّ وَالْأَذَا كََّذِي يُ فِقُمَا لَهُ رِآاءأََّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِلل وَلَا يُؤْمنِنُ بالِاللَّهِ وَالْيَوْومِآخرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان عَلَ تُ رَابُ فَأَصَابَهُ وَابِل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وََسَل الذيَّينَ يُ فِقُونَ أَمْوادَهُ مُ بتِغَار أَمرْضاتٍ اللهِ وَتَسْبتًَا مِنْ أَفُسِهن وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فظل والله بما تعملون بصير الله الله আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ هاشিম মাদানী আর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 शुद्ध प्रत्यदेश पवित्र कुरान प्रति सोमवार मंगलवार रत साढ़े दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल नटाय बांगल्टी बांगल् <स्वारी> मानवतार जन् দিয়ে তাম সৃষ্টির জন্য আলমী নির महानल्लाह मुहम्मद सल अलहि वास्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाल शांति दूत परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल्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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض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 Allah ال عكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلامكم ورحمة الله السلاميك رحمة الله الله ك الله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 ف ص وَعَانية صِ وَعَانةَ فَلَهُ أَجرهُم يَ رهم فَلَهُ أَجرهُم ييَ رَّهِم وَلا خَوف عَلَهم وَلاهُم يحزَنُ الله الله আমা হন হি নোবর হম অমা اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذَلِكَ بِأَهُم قالَاوا إِ مَْبَيْعُ مِسْلُ الربَ وَأَحَلَّى اللهَّهُ البَيْع وَحَروَمَ الربَام فمَْجَ أَهُ مَلِغَةُ مِوَبِّهِ فَعتَ فَلَهُ مَا سَلَف فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمُْهُ إى اللهَّ وَمَن عَادَ فَأَنَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّدَّةَ وَيُرْهِقُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد তোমার রহমতামালে তোমার তুমা আসসালামাই তোমার তুমার তুমার الله नाम आदाय कर जो सम्पद के विशुद्ध कर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 এই দায়িত্ব পূরণ করুন তুমি কথা আর এক মেন ভাইকে সিহ অন্যায় থেকে বারণ করবে এটি একজন মুসলিম উত্তম চরিত্রের অধিকারী অধিকারী क्यों इसलम दिए भलो आचरण जोर बोझार जन्म देख चरित्र गठने इसलमस्पतिवार रत साढ़े आठ टे पुन सम्प्रचार